يا أبت قد جاءني من الليل ما لم يأذك فاتبعني أهدك صراقا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للضحمن عقيا يا أبت إني أخاف عني مسك عذاب إني أخاف أن يمسك عذاب يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وملا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإلا سنتهل أرجلا منك واهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان به حكيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أساء اكون بدعاء ربي شقيا وادعو ربي اسال لا اكون بدعاء ربي شقيا فلم نعتذرهم وما يحججون من دون الله وهبنا له وهبنا له اسحاق ويحيى جعلنا نبيا ووهبنا لهم من وَجَعَلْنَا لَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَنَا وَجَعَلْنَاهُ لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاسْتُخْرِجَ كِتَابَ مُوسَىٰ لَمْ يَكُنْ مُخْلَفًا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا لِّينًا فِي وناديناه, وناديناه من جاهد قطور الأيمن وطربناه نبيا ووهبنا له من رحمة لا أخاه أخاه هارون نبيا واذكر الكتاب إسماعيل وكان صادق الوعد وكان رسولا من وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان ينذر فيه مرضيا